بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لام ميم <تصفيق> تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر من ناس لا يؤمنون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 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأذهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنة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 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربك إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنفا وما تغيظ الأرحام وما تزاد وكل شيء علده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسوال قول ومن جهر به ومن جهر به ومن مستخف بالليل وسارب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 اَلَمْ رَدَّ لَكَ له وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ اثْقَالًا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحفظ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا إلا كباص كفيه إلى الماء إلى بلغفاه إلى بلغفاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ظلال وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم 129. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا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 من السماء ماء أنفاسالت أودية بقدرها، فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبد الربيع، ومن ما يقدون عليه في النار بثغاء حيّة أو متاع. إبتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذالك يضرب الله الحتف والباطل فأما الزبد فيذهب جفا أو أما ما يلف الناس فيسقط في الأرض كذالك يضرب الله الأمثال الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك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 قدون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أي يصلي ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبر بتغاؤ وجه ربهم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ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 ويقطعون ما أمر الله به أي يفصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء أداء الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 110. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب 112. كذلك أرسلناك في من قد خلت من قَوْمِنًا أُمَمٌ لِتَتَنَوَّعَ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بِتَتَنَوَّعَ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبُّنَا إِلَٰهٌ إِلَّا هو عليه توكلت وإليه متابة ولو أن قبائل سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا فلم يئس الذين آمنوا أَلَوْ يَشَاءُ اللو يشاء الله لهذا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن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 119. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 110. وجعلوا لله شركاء قل سموهم 111. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض 112. أم بظاهر من القول 113. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السمين وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادَةٌ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقٌ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ هُوَاقٌ بَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ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 ومن الأحزاب من ينكر بعضهم قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه مأاب وذالك أنزلناه حكما عربيا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 قبلهم فلله المكر جميع يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب بداؤ ويقول الذين كفروا لستم رسلا قل كفى بالله شهدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب